ذنا لكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا اننا اعتدينا لكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كان مزاجها 119. وإن يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 110. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا 111. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 112. إن نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا 119. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 110. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 111. متكذين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنفر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 وأنيته عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويضاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقدير 111. ويسقون فيها كأسا كان مزاج غازا جبيلا 112. عينا فيها تسمى سلسبيلا 113. ويطوف عليهم ويدان مخلدون 114. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا 124. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 125. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 126. وحي أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 127. وإذا رأيت ثم 129. وملكا كبيرا 120. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 121. وحي أساور من فضة 122. وسقاهم ربهم شرابا طهورا 123. إن هذا كان لكم جزا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 واذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ ذِكْرًا وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا سبحان الله سبحان الله إنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ